النبي عليه الصلاة والسلام وتوقروه أيضا عائدة على النبي عليه الصلاة والسلام وهنا يبقى فيه وقف أو كده تم الكلام ونستأنف نقول وتسبحوه بكرة وأصيل عائدة على من؟ الله سبحانه وتعالى وده واجه الأظهر والأشهر في التفسير في وجه الثاني ان يبقى تعزروه وتوقروه إلهاء عائدة على رب العالمين سبحانه وتعالى ويكون هنا بمعنى التعظيم والتبجيل والإقرار له بالربوبية ونفي الصاحبة عنه والولد لكن الأشهر كما قلت أنها عيدة على النبي عليه الصلاة والسلام ما معنى تعزروه وتوقروه؟ قال ابن عباس تعزروه يعني تجلوه موجود عندك وتوقروه يعني تعظموه وقال قتادة تعزروه يعني تنصروه وتوقروه يعني امر الله بتسويده اي من السياده من السياده طيب وقال تعالى فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون يبدا بيقوي الوجه الأول في التفسير وقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله الايه في سوره الحجرات يعني لا تقدموا قولا ولا فعلا قبل قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله و قال السعدي الشيخ السعدي رحمه الله لا تقدم قولا ولا فعلا على قول النبي وفعله فيما سبيله أن تاخذوه عن الله ورسوله فيما سبيله أن تأخذوه عن الله ورسوله من أمر الدين والدنيا الادب ده ادب عظيم يعني شوف تعزروه وتوقروه والتعزير معناها إما الإجلال وإما النصرة فدا من الفروض ومن حق النبي عليه الصلاة والسلام على كل منا أن يعزره يعني ينصره ويعني يجله فتخيل لو أن إنسان عاش حياته ولم يهتم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يهتم بأن ينصر هذه السنة وأن ينصر شريعته صلى الله عليه وسلم فهل هذا قام بحقه وأول اجلال للنبي عليه الصلاة والسلام وأول توقير له أن يوقره الإنسان في نفسه وفي من بسط الله يده عليهم الله عز وجل بسط يدك على امرأتك وعلى ولدك وعلى من ولاك الله عز وجل أمرهم وإن كنت ذا مكانة وذا طاعة في مكانك كبير في أسرة أو في عائلة أو كبير في قرية أو كبير أو امام في مسجد أو لك من يسمع لك فلابد أن تعلم وتحض وتأمر كل من بسط الله يدك عليهم بأن يعذروا النبي عليه الصلاة والسلام يعني يجلوه وينصروه ولذلك التعذير بمعنى النصر لذلك من الحدود فيه في العقوبات حاجة اسمها حدود وديت العقوبات المقدرة والتعذير اللي هو العقوبات الغير إيه التي لما يجد فتقدر لمتركها لاجتهاد الإمام تب يسمى مع إنه لي عقوبة تسمى تعزير ليه لأنك بتنصر المذنب على نفسه وقال إن لو واحد عمل معصية دون الحد يعني سرق أقل من ربع دينار ده ما ينفعش نقيم عليه الحد لا قطعة إلا في ربع دينار طيب لو واحد سرق أقل من ربع دينار مش هنقوله روح هيعذر يعني هيؤدب طب تبدأ يسمى تعذير له لأنك بتنصره على نفسه الأمر بالسوء تؤدبه تردعه عما يؤذيه فالتعذير يعني النصر وكذلك وتوقره توقر النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر صلى الله عليه وسلم يوقر وإذا تكلمت عنه توقره وإذا فعلت فعلا وقرت النبي عليه الصلاة والسلام أنك تفعله وفق هديه وعلى شريعته وسنته صلى الله عليه وسلم وأيضا قول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يعني لا تقدموا قولا ولا فعلا على قول النبي عليه الصلاة والسلام وعلى فعله وقال عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا الآن هذه فيها عدة معنى معنى الأول لا تجعلوا في نهي خطب للمؤمنين لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم يعني إذا دعا الرسول واحدا منكم فلا تجعلوه كدعاء بعضكم لبعض بمعنى أنا إذا دعوتك يعني ناديتك ودعك يا محمد يا أحمد يا فلان ممكن ترد عليه وممكن ما تردش صح فربنا بيوجه الصحابة وقول لهم لا ما تجعلوش دعاء النبي بينكم كدعاء بعضكم لبعض بل إذا دعا أحدكم واجب عليه الإجابة حتى ولو كان في صلاة حتى ولو كان في صلاة حديث المشهور حديث أبي بن كعب لما ناداه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي فلم يجبه فقال له ما منعك أن تجيبني ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول اذا إذا دعاكم لما يحييكم فاجابه النبي عليه الصلاه والسلام حتى وانت ده طبعا فيمن شاهد النبي عليه الصلاه حتى الصحابه كانوا صلوات فالله عز وجل يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض يعني لما يدعوا واحد منكم فلا بد ان يلبي ولا لا بد ان يجيبه دا المعنى الاول والمعنى الثاني لا تجعلوا دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بينكم كدعاء بعضكم بعض لما تيجي تنادي على واحد من اخوانك تقول له يا محمد ما ينفعش تروح للنبي عليه الصلاة والسلام وتقول له يا محمد كده بل تقول له يا رسول الله يا نبي الله صلى الله عليه وسلم وهذا الكلام له قصة فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان في السوق يوما فقال رجل يا محمد فقال لبيك فقال لم أعنك يعني مأصودك انت ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التكني بكنيته قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيته يا أبا القاسم للنفس القصة يا أبا القاسم يرد لا لم أعنك فده من حق النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يدعى كدعاء بعضنا لبعض وذلك تعلم سوء أدب بعض الناس إذا تكلم يقول دي هتلاقي موجودة في كتابات نصر أبو زيد وفي كتابات عبد الرحمن الشرقاوي وفي كتابات سيد القمني ما يقولوش محمد صلى الله عليه وسلم أو عموما بالجملة هذا الفصيل من اللي بيعرض الشريعة وبينادي بالشريعة ويتنكى بحق النبي عليه الصلاة والسلام لا يقولون صلى الله عليه وسلم لما عنه هكذا فمحمد فعل ومحمد فعل صلى الله عليه وسلم قال مجاهد امرهم ان يدعوه يا رسول الله في لين وتواضع ولا يقول يا محمد في تجهم وقد ضرب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروع الامثال في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم قال اسامه بن شريك اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله كانما على رؤوسهم الطير تخيل لو في واحد في طير على راسه ما بيتحركش يبقى الراجل ده قاعد ازاي قاعد في قمة السكون ده عشان كده معنى كلمة على رؤوسهم الطي يعني سابقاعد كأنه خشب كأنه شجرة ما بيتحرك في قمة السكون وده كان من اجلال النبي عليه الصلاة والسلام وكان حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه لما قال والله ما ملأت عيني منه صلى الله عليه وسلم اجلالا له يعني ما كنت أبصتك دوام لعنية من النبي عليه الصلاة والسلام إجلالا للنبي عليه الصلاة والسلام وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم واجب بعد موته كتعظيمه في حياته يعني تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام ليس فقط حال حياته وإنما واجب حتى بعد موته قال القاضي عياض وعلم أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان حال حياته، وذلك عند ذكره صلى الله عليه وسلم وذكر حديثه وسنته وسماع اسمه وسيرته ومعاملة آله وعترته وتعظيم أهل بيته وصحابته. ما معنى العتره؟ العتره في اللغة عتره الرجل يعني ولده وذريته وعقبه من صلبه وقيل أيضا هم بنو عمومته وأقرباء وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام عطرتي أهل بيتي عطرتي أهل بيتي ويجمعنا الكلام عليهم إن شاء الله ولد الرجل وذريته وعقبه من صلبه وقيل بنو عمه واقرباؤه اذا كان الحق الرابع على حق النبي عليه الصلاه والسلام على امته التوقير والتعظيم والاجلال وايضا يدخل في هذا الحق قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فمن الادب الا يرفع صوت فوق صوت النبي حال حياته ومن الادب ايضا ومن الدين الا يرفع بعد موته فلا صوت يعلو فوق صوت النبي عليه الصلاه والسلام لا صوت يعلو فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام اذا حكم النبي عليه الصلاه والسلام في مساله واذا قضى قضاء وامر امرا فلا يعلو صوت فوق صوته ولا فوق كلامه وحكمه هذا من الدين وهذا من مقتضى اتباعه صلى الله عليه وسلم ومن حقه علينا وعقوبة شديدة لمن لا يتأدب بهذا الأدب قال تعالى يا أيها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون من لا يتأدب بهذا الادب من لا يغض صوته عند صوت رسول الله وده امر مهم في كل حديث ياتيك تمثل هذا المعنى اذا اتاك حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام وسمعت من يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فغض صوتك وطقط راسك واخضع وانقد لهذا الكلام فانه كلام النبي عليه الصلاه والسلام الذي هو وحي يوحى ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم الا هيخالف في هذا الأدب يعرض نفسه لعقوبة شديده قال تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون يعني لألا تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون أيضا من حقوق النبي عليه الصلاة والسلام على امته الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار من ذلك كما, قا كما أمر الله بذلك قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال المبرد أصل الصلاة الترحم فهي من الله رحمة ومن الملائكة رقه واستدعاء للرحمة من الله وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشرة وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال البخيل الذي ذكرت الذي من ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه واله وسلم ناتي هنا فقط يعني يعني نخرج قليلا لأن هذه المسألة مهمة مسألة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يقول هنا في الموسوع الفقهية اللي من إصدار وزارة الأوقاف في الشؤون الإسلامية الكويت يقول تحت باب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يقول المقصود بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء له بصيغة مخصوصة واتعظم لأمره قال القرطبي الصلاة على النبي من الله رحمته ورضوانه وثناؤه عليه عند الملائكة يبقى ثلاث معاني الرحمة الصلاة من الله الرحمة وده كلام المبرد والثناء وده كلام أبو العلية اللي ذكره لهذا هذا كلام أبو العلية اللي ذكره الإمام البخاري في صحيح صلاة الله أي ثناؤه على عبده عند الملائكة ورضوان والصلاة من الملائكة الدعاء له والاستغفار والصلاة من الامه أي الدعاء له والاستغفار والتعظيم لأمره صلى الله عليه وسلم يقول بعض الأحكام المتعلقة بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا خلاف بين الفقهاء في مشروعية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام للأمر بها قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الحكم التكليفي في هذه الآية ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في مواطن وإلى استحبابها في مواطن أخرى يبقى الجمهور على أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ليست درجة واحدة تجب في بعض المواطن وتجي وتستحب في مواطن أخر وفي قول ثاني بأنها تجب مطلقا وده اللي يذكره في الكتاب معانا بس عشان كده أصطى لك الإيه البحث الجمهور على أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تجب في مواطن وتستحب في مواطن الحنفية والمالكية قالوا إن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تجب في العمر مرة فقط تجب في العمر فمن صلى على النبي عليه الصلاة والسلام مره في عمره فقد ادى الواجب الذي عليه ولا تجب بعد ذلك وانما تستحب الشافعيه والحنابلة يقولون تجب الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام في التشهد الاخير من كل صلاه وبعد التكبيره الثانيه في صلاه الجنازه وفي خطبتي الجمعه وفي خطبه العيدين ولا تجب خارج ذلك والحنابلة وخارج الصلاة تستحب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام خارج الصلاة في كل الأوقات وتتأكد في مواطن منها يوم الجمعة وليلتها وعند الصباح وعند المساء وعند دخول المسجد والخروج منه وعند قبره صلى الله عليه وسلم وعند إجابة المؤذن وعند الدعاء وبعده وعند السعي بين الصفا والمروه وعند اجتماع القوم وتفرقهم وعند ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم وعند الفراغ من التلبية وعند استلام الحجر وعند القيام من النوم وعقب ختم القرآن وعند الهم والشدائد وطلب المغفرة وعند تبليغ العلم إلى الناس وعند الوعظ وإلقاء الدرس وعند خطبة الرجل المرأة في النكاح وفي كل موطن يجتمع فيه لذكر الله تعالى إباداء ذكر جملة مختصرة من أحكام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقول والصلاة والسلام وإن كانت مشروعه في حق الأنبياء كلهم كما تقدم فهي متأكدة في حق نبينا صلى الله عليه وسلم ومن أعظم حقوقه على أمته وهي واجبة عليهم فهمنا ان الوجوب هنا له معنيين إما وجوب مطلقا وإما وجوب في بعض المواطن في بعض المواطن هو قول الجمهور ولذا ذكرناها هنا من جملة حقوقه الخاصة على أمته وقد صرح العلماء بوجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ونقل بعضهم الإجماع على ذلك قال القاضي عياض اعلم أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فرض على الجملة غير محدد بوقت لأمر الله تعالى بالصلاة عليه وحمله الأئمة والعلماء على الوجوب وأجمعوا عليه بفي اجماع على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ولو مر في العمر على الأقل ولو مر في العمر على الأقل وقلنا على الراجح إن هو يجب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير بل على انها ركن من أركان الصلاة وايضا في خطبة الجمعة, الجمعة وفي خطبة العيدين وفي خطبة العيدين وإذا ذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام فيجب في الصلاة عليه ودي مسألة خلافي هل يجب أو يستحب يعني من باب الأدب يعني ومن باب الاحتلاط نقول هذا القول بالوجوب وجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر الإقرار له بما ثبت في حقه من المناقب الجليلة والخصائص السامية حقوق النبي عليه الصلاة والسلام الحق السادس الإقرار له بما ثبت في حقه من المناقب الجليلة والخصائص السامية والدرجات العالية الرفيعة على ما تقدم بيان بعضها في أول هذا المبحث وغير ذلك مما دلت عليه النصوص والتصديق بكل ذلك والثناء عليه به ونشره في الناس وتعليمه للصغار. وتنشئتهم على محبته وتعظيمه ومعرفة قدره الجليل عند ربه عز وجل سابعا من حقوق النبي عليه الصلاة والسلام تجنب الغلو فيه والحذر من ذلك تجنب الغلو فيه والحذر من ذلك فإن في ذلك أعظم الاذيه له صلى الله عليه وسلم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 والاطراء هو المدح بالباطل ومجاوزة الحد في المدح ذكره ابن الأثير وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فراجعه في بعض الكلام فقال ما شاء الله وشئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله نداً بل ما شاء الله وحده طبعا في هنا نقطة مهمة هل الرجل قصد أن يجعل النبي لله عز وجل ندن ده لو قصد هذا الكلام يكفر إنما المشابهة اللفظية يعني قال له اجعلتني الله جدا في اللفظ شوف هذا النار في اللفظ وده العلماء بيسموه إيه بحطة احتباب اسمه حماية, جناب النا... حماية النبي عليه الصلاة والسلام لجناب التوحيد حماية النبي عليه الصلاة والسلام لجناب التوحيد وسد ذرائع الشرك ومنه أيضا حديث حديث وفد عبد القيس لما أتوا للنبي عليه الصلاة والسلام فقالوا أنت سيدنا وأطولنا طولة قال السيد الله قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان فكان النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه كان يقول للصحابه قوموا إلى سيدكم فأنزل فأنزلوه على يقصد سعد بن معاذ ولكن في هذا المقام يريد أن يسد باب الإطراء ومجاوزه الحد أنت سيدنا وأطول اطروا ومدحوا فقال السيد الله السيد الله وأيضاً لما خطب النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر واتاه الرجل الذي قال له هلك الزرع والذرع والمشياء إلى آخر الحديث فدع الله لنا فدعا النبي عليه الصلاة والسلام وجعل يشير وإصبعه على المنبر فوكانت السماء كالزجاجة يعني ليس فيها أي سحاب فجعل السحاب يتجمع فما نزل النبي عليه الصلاه والسلام من على المنبر الا والقطر يتحاضرون على لحيته صلى الله عليه وسلم او المطر يقطر من لحيته صلى الله عليه وسلم قال ايه قال اشهد اني عبد وفي المقام ده قال ايه النبي عليه الصلاه والسلام اشهد اني عبد يعني انا عبد والذي انزل هذا المطر هو رب العالمين ولما مات ولده ابراهيم ووافق ذلك أن كسفت الشمس فقال بعض الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فالنبي عليه الصلاة والسلام يغلق دائما هذا الباب باب إطرائه ومجوزة الحد به من المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أكمل البشر خلقا صلى الله عليه وسلم وأجملهم أخلاقا وأنقاهم سريرة وكان من عشره أحبه وانبهر به صلى الله عليه وسلم فكان من شدة هذا الحب حب الصحابة له صلى الله عليه وسلم كان دائما يضع لهم هذه الحدود الفاصلة أي مهما أحببتموني ومهما عظمتوني فلا تتجاوزوا بي الحد وكان يقول إنما أنا عبد أكل كما يأكل العبد كان يأكل على الأرض وليست له سفرة ليست له سفرة مش السفرة بتاعتنا لا سفرة يعني مكان مرتفع قليلا يأكل عليه يأكل على الأرض مباشره يأكل على الأرض وبشرة صلى الله عليه وسلم فسد هذه الزرائع تخيل هذا ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بعض الناس مثلا البردة المشهورة بردة البصيري لما يقول فيها ومن جودك الدنيا وضرتها ضره الدنيا اللي هي ايه الاخره ماشي ومن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم طيب يا ماذا بقي لرب العالمين لما يبقى الدنيا والاخره دولت بس كده من جود النبي عليه الصلاه والسلام ويبقى من علومه مش كل علوم من علوم علم اللوح والقلم طب ماذا بقي لرب العالمين وهل هذا هو الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا هذا سوء أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام لأن التأدب معه ألا تتجاوز ما حده لك فهيقول يا أكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي توسل بقى والاستغاثة بغير الله طب الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته كيف يكون ذلك؟ النبي عليه يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما مات والصحابة متوافرون وأجده ومر معنا هذا الكلام في باب التوسل عمدوا إلى العباس وقاموا يستسقون وقالوا ادعوا الله يا عباس ولو كان لهم أن يستغيثوا برسول الله صلى الله عليه وسلم لفعلوا مع وجود المقتضي وانتفاء المانع أما ولم يفعلوا دل ذلك على انه لا يشرع مثل هذا ف.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 وأهل بيته وأزواجه وموالاتهم جميعا والحذر من تنقصهم أو سبهم أو الطعن فيهم بشيء فإن الله قد أوجب على هذه الأمة موالاه أصحاب نبيه وندب من جاء بعدهم إلى الاستغفار لهم وسؤال الله الا يجعل في قلوبهم غلا لهم ده قضية من القضايا المهمة والقضية دي بتذكر في باب العقيدة وهي من القضايا الكبرى اللي افترقت فيها الأمة، افترقت الأمة في قضايا كبرى، قضية الأسماء والأحكام اللي هي الإيمان والكفر، قضية الأسماء والصفات، قضية القدر، وقضية الصحابة، وآل البيت. الصحابة وآل البيت نسوم طرفين، في طرف يعاد الصحابة ويغالي في آل البيت، وهم الشيعة. الروافد قبحهم الله على اختلاف طوائف وطرف ثاني يعادي آل البيت وينصب لهم العداء وهؤلاء هم النواصب النواصب اللي كانوا في بني اميه وكانوا يسبون ويلعنون آل البيت على المنابر عليا وذريته في غايه الخطوره بدعه قبيحه واول من ابطلها هو عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه وأحل مكانها قول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكروا حتى تجد ديك في آخر خطب دائما كسلم الخطباء يختم بها خطبته فهذا مما أحله عمر بن عبد العزيز مكان سب ولعن آل البيت لأن بعد وقعة الجمل وصفين كان علي في جيش ومعاوية في جيش فبني أمية كانوا يسبون ويلعنون عليا و فمنهم اهل البيت على دي فيها يعني العلماء في في اهل البيت لهم اقوال اهل بيت النبي عليه الصلاه والسلام هم ذريته وبنو هاشم وبنو المطلب وازواجه ومواليه مواليهم ده يعني لعل يكون راجح الله اعلم في المساله قالوا البيت هم ازواج النبي عليه الصلاه والسلام وذريته وبنو هاشم وبنو المطلب ومواليهم في ادله جزئيه لكل واحدة من دول الأزواج والزُّرِيَّة يأتوا بآية إيه آية بتاعت صورة الأحزاب. نما يريد الله ليذهب عنكم الرجال أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وبنو هاشم وبنو المطلب يأتوا بحديث تحريم الصدقة. والموالي أيضا يأتون من حديث تحريم الصدقة من قول النبي عليه الصلاة والسلام ومواليهم فإن مولى القول فإن مول القوم منهم. إلى آخر هذا نضبط المسألة طبعا في خلاف بقى بين العلماء بعضهم يقول قالوا بيت النبي عليه الصلاة والسلام هم الأتقياء من أمته الموالي هم العبيد آه. لا مش الخدم لا العبيد المولى بيطلق على كذا حاجة يطلق على العبد مولى ويطلق على العبد بعد أن يعتق مولى يطلق على العبد بعد ان يعتق موله وبيكون الولاء دي علاقة ان اذا مات هذا المعتق وليس له من يرثه من عصبته فيرثه مولاه اللي هو اعتقه خلاص اخرج مسلم في صحيحه احنا وصلنا في لا ماشي فقال بعد ان ذكر المهاجرين والانصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وقال تعالى في حق قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته قل لا أسألكم عليه اجرا إلا المودة في القرب الآية في صورة الشورى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب جاء في تفسير الآية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 أولهما كتاب فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال وأهل بيتي أذكركم, بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى أهل بيته وأن يعرف لهم قدرهم وحقهم. لقربهم منه وشرفهم كما اوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه خيرا ونهى عن سبهم وتنقصهم فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه الحديث دا موجه لمين النبي عليه الصلاه والسلام كان بيخاطب بالحديث دمين كان بيخاطب خالد بن الوليد الذي أسلم متاخرا وتلاحم مع عبد الرحمن بن عوف الذي أسلم متقدما فلما يبقى الخطاب لخالد بن الوليد ويتأله فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا فلن يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه طب أبو بكر اللي هو أفضل قطعا من عبد الرحمن بن عوف فمن بالك بمن يسب أبو بكر أو يسب عمر رضي الله عن الجميع لدي دا داي عطيك انطباع ولذلك المسألة مسألة عقديه مسألة الصحابة وحب الصحابة لأنها وردت فيها نصوص قطعية وردت فيها نصوص قطعية فمسألة حب الصحابة وحب البيت لذلك عقدت أهل السنة والجماعة حب الصحابة وحب آل البيت فليس معنى أننا نعارض الشيعة الروافض ومعنى أننا نرد عليهم افتراءاتهم على الصحابة أننا نقدح في آل البيت أبدا نحن نحب الصحابة ونحب آل البيت ونعرف لهؤلاء حقهم ولهؤلاء حقهم ولا وليس هناك أي أصلا تضاد بين محبة الصحابة ومحبة آل البيت قال لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل احد ذهبا ما بلغ مدة المد اللي هو ملء الكف يعني واحد أنفق جبل أحد ذهب في الميزان لا يساوي ما ينفق أحدهم ملء يديه ذهب يبقى شوف الفرق قد دي شوف الميزان عند ربنا إزاي وقد كان من أعظم أصول أهل السنة التي اجتمعت عليه كلمتهم محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابته وأزواجه وما كانوا يعدون الطعن فيهم إلا علامة الزيغ والضلال قال أبو زرعة إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق وقال الإمام أحمد إذا رأيت رجلا يذكر أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بسوء فاتهمه على الإسلام أي ظن به النفاق فهذه بعض حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته على سبيل الإيجاز والاختصار والله تعالى الهادي لنا والإخوانينا على تأديتها والعمل بها يا إخواني لابد من تحويل هذه الكلمات إلى واقع حياة لابد من تفعيل درست العقيدة العقيدة مادة لإصلاح السلوك والإصلاح الحياة فلابد من إصلاح هذه من تفعيل هذه الحقوق اصعب بالعالمين ان يجعلنا اياكم من يستمعون القول فيتبعون احسنه قولوا قولي هذا استقمال الدكتور مجدي